سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 جديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على فبإذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء على رسوله منهم فما اوجفتم فما اوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب.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 هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ينقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا أقلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 إنِّي أَخَافُُ اللهَّه رَبّ الْ العالممين فَكَانَ آاقِبَتَهُمَا أَهُما ف إا رِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَرِكَ جَزَاءُ الظَّالِمين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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبر لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا